ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذر هذا صفصة لا ترى فيها عوجا ويسألونك عن الجبال يَذَرُهَا طَاعَصَةً لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا لَا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلَا انْحِتَاءَ يَوْمَئِذٍ يَقْضِي عَنِ الدَّاعِيَ لَا عوج له يومئذ عجلا وخشعت الاصوات للرحم مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَافَ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ غِبْتًا وَلَا حَقَرًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا مِنَ الْوَعِيدِ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 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آذَمٍ قَدْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إذن سأغى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لا يخرجنكم من الجنه فتشقوا ان لك الا لا تتع فيها وما تعرى وانك لا تظلم فيها ولا تظهام فوسوس اليك الشيطان ان اذننك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما ما سوء اكلنا وقفا يحصمان عليهما وقفا يحصمان عليهما مرق وعصا ادم ربه فظا جاء تابعه رقه فتاب عليه وهدا قاله بقومنا جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يقت ينكم مني هدا فمن اتبع هدا يغى يضل ولا يشاء مَن أعرض عن ذكري فإن له معيشة راضية ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم أعمى وقد كنا هنا